في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم اذ بنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذ وصاحبته واخيه وَفَصِيلَتَهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى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 انه غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فاولاء انهم العادون والذين هم لاماتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون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 كلا ان خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب ان